يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيلكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم, إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله, الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا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 أولئك هم, المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ولسق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكالهون يجادلونك في الحق بعدما تبين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 ولو كَانَ الْمُجْرِمُونَ إِذِ اسْتَغَاثُوا رَبَّكُمْ إِذِ اسْتَغَاثُوا رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلا بشرى به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاز أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء, ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بق الأقدام. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر الرعب فضربوا فوق الأعناق فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان ذلك بأنكم شاق الله ورسوله ومن مشاق الله ورسوله فإن الله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوا وأن الكافرين عذابا يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا ضم وَمَن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 الله هرما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع نليم ذلك وأن الله موهر كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَا يَا تَعُودُونَ عُدَه وَلَنْ تُقْنِعَكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَوَّؤُوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شق الدواب بعهد الله الصم البكم أصم البكم الذين لا يعقلون ولو عنيم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 وعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. فآوكم وأيدهكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأعلم أنما أموالكم وأولادكم فتنه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 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمضر علينا حجارة, حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وآتفيهم وما كان الله معذبهم وهم يسقرون وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا وَهُمْ يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا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 واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه فإن لله خمسه وللرسول ولدى القربا واليتامى واليتامى والمساكين وبن السبيل إئكون إئكون أمات بالله ومازلنا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 الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ونتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقتم في أعينكم قليلا ويقللكم ويقللكم فيه أعين جل الله أمرا ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإنا الله ترجع الأمور ايها الذين آمنوا إذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 وقالنا غاد بنكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترأت الفئتان لك صاعلا عطبين وقال إني بريء أميكم إني أرى ما لا ترون وقال إني بريء أميكم إني أرى ما لا ترون أن اخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم رض غرق أولئك الذين غم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ يَضْرِبُونَ وَأَدْبَارَهُمْ وذوقوا عذاب الحريقا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون, يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا, وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للأبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد عقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى, حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع نليم كذب بأني فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آن فرعون وأغرقنا آن فرعون وكلون كانوا ظالمين إن شر الدواو اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدًا فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ فَإِنْ نَطَفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَن خالفهم لعلهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذن فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسدن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 يرهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم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 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ فِيهِ بَيْنَ قُنُوبِهِمْ لَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 نبي يحرض المؤمنين على القتال ايكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يغلبوا 200 وايكم منكم 100 يغلبوا 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم بانهم قوم لا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأئيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وأئيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لل ما كان للنبي أي يكون له أسرار حتى ما كان للنبي أي يكون له حتى في الأرض.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 وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا, والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعو والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى